دشيرًا ونذيرًا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وق وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عامرون قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروا وويل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 وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءَ لِلنِّسَاءِ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اتَّيَا طَوْعًا أَمْ كُرْهًا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 إذ جَاءَتْهُمْ رُسُلٌ مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عَدٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوْ لَمْ يروا أن أَنَّ الذي الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يجحدون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 وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى النُّورِ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وكانوا يتقون وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَجَاءُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُنُودُهُمْ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وقال الذين كفروا لا تسمعون هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله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 إنَّنَ قالَاوا رَبّنَ اللهَّهُثُم مْتَقامُ تَتَنًََّاُ عَلَيْهِم الْمَلائكَ تَتَنَزَّنُ عَلَيهِم الْمَلائِكَ تُأََّ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَن وَأَبِشوا بِالْجََّ وَأَبِشعُ بِالجََّةٍ التي كُتُم تُعَدُون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 وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَإن ستَكْبَعوا فََّينَ عينندَ رَبِّكَ يُسَبّحونَ لَ بالِالليلِ وََّهار وَهُم لا يَسْأمون وَمِنْ آياتِهِ أن كَتَرَ الأرضخاشعَةَ فَإذاَا أَ زَلن عَلَهَا المَا أَهدَزَّتْ وَرَبت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 اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مِنْ خلفه تنزيل من حكيم حميد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 وَلَ ل كلَلمَةُ سَبَقَتْ مِربَبِّكَ لَ قُطَ بَينَهُ وَإِهُم لَفِي شَكم مِنُّ مُريب مَنَ مِ صَالِحًا فَلِنَفْسهِ وَمَنْ أَسَأَفَلَيْهَا وَماَا رَبُّكَ بِلََّ مِ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 فَلَنُونَبِّ أن الذيينَكَفَو بِمَاامِنوا وَلَنُذِ قََّم مِنْ عَذَابِ غَليض وَإذاَاأَ عَمن عَ الِذ سَانِ عَرَضَ وَنَا بِجَانبِ وَإذاَا مَسَّ الشَّرّ فَذودُ عَ قُل اَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أولم يكفب ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط